بادئ كل واحد، بادئ كل واحد. تسلم. تسلم. الله الرحمن الرحيم. تسلم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين.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 ونقرأها لنأخذ منها دروسا وعبارا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالمسلم يتأسى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في أخلاقه العظيمة وصفاته الفذة وكان قلقه صلى الله عليه وسلم كان قلقه القرآن وحيث أن قراءتنا في الليالي الأخرى تتعلق بالأحكام الفقهية وفي يوم الاثنين في الفرائض وفقه المواريث فيكون البدء في القراءة من بداية الوحي أي من بداية وحي الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت بدايتها في الرؤية الصالحة فإذا رأى رؤيا كانت كفلق الصبح كما ورد الحديث بذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ومدتها ستة أشهر لذلك يقال الرؤية جزء من من ستة وأربعين جزآن من النبوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحي إليه حينما بلغ الأربعين عاما وتوفي صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاث وستون سنة ومدة الوحي ثلاث وعشرون سنة منها ستة أشهر بالرؤية الصالحة، فلذلك يقال الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة، وكان عليه الصلاة والسلام أي كان الوحي أولاً بطريق الرؤيا الصالحة، ثم النعم يمثثوا في روعة، ثم يأتيه أو أحيانا يأتيه الملك على صورة إنسان ويأتي في القراءة إن شاء الله التدرج في الوحي وأنواع الوحي للمصطفى صلى الله عليه وسلم بسم الله والسلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى بدء الوحي في الصحيح عن اعيشة رضي الله عنها قالت اول ما بدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها ان اول ما بدئ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الواحد الرؤيا الصادقة يرى الرؤيا ثم تقع ويرى الرؤيا ثم تقع ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يتعبد مبتعدا عن الناس ومبتعدا عن مجتمع مكة يخرج إلى غار حراء يتحنث بمعنى يتعبد حتى أتاه جبريل عليهما السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقال إقرأ قال ما أنا بقارئ نعم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني مثل فلق يعني شيء واضح، بين، ظاهر، تكون مثل الصباح في وضوحها يعني يمكن الإنسان الذي له عينين يلتبس عليه الصباح لا، فإذا رأى رؤيا تكون أو جاءت على فلق الصبح. نعم. ثم حبب إليه الخلاء حبب إليه الخلا. يبتعد عن هذا المجتمع يبتعد عن ما فيه من صخب وضوضة وجلبة ومن أصنام معلقة على الكعبة ومن أمور لا يرضاها يترغب أو رغب عليه الصلاة والسلام في البعد عن هذا المكان أين يبتعد؟ يتعبد في غار حراء. فكان يتزوت من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ويذهب ويبقى أياما ثم ياتي ويبقى أياما ثم ياتي ويعود وهكذا حتى يوم من الأيام حينما نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ أصاب النبي عليه الصلاة والسلام خوف شديد فلما قص الخبر على خديجة قالت والله لا يخزيك الله أبدا إن فيك من الصفات كذا أنت تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر وتساعد المحتاج وتقضي حاجة من, من يريد قضاء حاجة فوالله لم يخزيك الله أبدا ثم ذهبت به إلى ابن عم لها اسمه ورقاق ابن نوفل يقرأ في الكتب السابقة في وقت شبابه ولما ذهب إليه كان قد عاميا كان قد فقد البصر فقال ماذا رأيت قال رأيت كذا وكذا وكذا قص عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام قال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء من قبل هذا هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء وليتني أكون جذعا حين يخرجك قوم أو ليتني فيها جذع أقب فيها وأضع لأنصرنك نصرا مؤزرا قال عليه الصلاة والسلام هو مخرجِيهم يعني هم يريدون خراجي لأنهم سموه الصادق وسموه الأمين وهو محل ثقتهم ومحل محل أمانتهم ولهم مكانة سامية ومنزلة رفيعة وقال ورقَ ليتني جذع حين يخرجك قومك سوف أنصرك نصرا مؤزرة قال هو مخرجِيهم يعني بعد السنة بعد المد وبعد المكانة اللائقة والمنزلة الرفيعة خرجوني قال نعم ما أتى أحد بما أتيت به إلا أوذي يا فيها جذع أقب فيها وأضع وبعد فترة مات ورق قبل إعلان الدعوة نعم فكان يقل بغار حراء فيتحلث فيه وهو حراء معروف في جبل اسمه جبل النور تعرفونه جميعا نعم ويتحنث ويتح... فيه وهو التعبد يتحنث كان يذهب ويبقى أياما في غار حراء يتحنث ما معنى يتحنث يتعبث يخلو بنفسه يفكر في خالقه في مركوت السماوات والأرض في إيجاد البشر يتعب. نعم. الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد عشر ليالي سبعة ليالي ثمان ليالي ويقوم عوزات فإذا نفد جاء إلى أم المؤمنين خديجة فأخذ منها ما هو بحاجته. نعم. قبل أن ينزل إلى أهله. نعم. وتزود لذلك ثم يرجع ويتزود ويعود. نعم. ثم يرجي الى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجعه الحق. فاجعه الحق نزل عليه جبريل فقال اقرأ قال ما انا بطارق فغطته فقال اقرأ قال ما انا بطارق فغطه غطة اشد من اللولة فقال اقرأ قال ما انا فغط. قال وما اقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق انتقى الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم حتى فاجاه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما انا بقاره قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجاد نعم. ثم أرسلني عليه الصلاة والسلام ما انا بقاره ثم ارسلني فقال اقرأ غطني حتى بلغ مني الجهد يعني وجدت جهدا ومشقة وصعوبة من هذه الغطة بمعنى الضمة نعم ثم ارسلني, أرسلني وقال اقرأ نعم فقال اقرأ فقلت ما انا بقاري فاخدني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ ثالثة اقرأ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام ما انا بقارق فغطه حتى بلغ منه الجح نعم فقلت ما انا بقارق فاخذني الثالثة فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من الاب اقرأ وربك نعم ورجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده من شدة الخوف ما هو هذا الشيء ما ماذا حدث فأخبر أم المؤمنين خديجة فطمأنت باله وأراحت ضميره وقالت والله لا يخزيك الله أبدا لأن فيك من الصفات كذا وكذا وكذا وهذه صفات لا يتحلى بها الإنسان إلا وفق الله على توجهه. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف وعده حتى دخل على خديجة بنت قويلد فقال زميلوني غطوني زميلوني بمعنى وصابه خوف شديد. أصابه خوف شديد فقال زميلوني بمعنى غطوني. نعم. مزملوه حتى عنه ذهب عنه الروع, الروع يعني هدى باله واطمعن خاطره فقص عليها فقالت اذهب الى ابن عمه وكان ورق ابن نوفل ابن عمها نعم فقال لخديجة واخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي وقال خشيت على نفسي, نفسي من تلك رغطات او من تلك الضمات خشيت على نفسي من شدة ما لاقيت فقالت خديجة كلا والله كلا لا تقلق لا تقلق فوالله لا يخزيك الله أبدا نعم كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتسل الرحيم يقول عليه الصلاة والسلام خفت على نفسي من هذه الغطات الشديدة وعمر لا أهد لي به ولم أره من قبل فقال اترا اترا كل مرة أقول ما أنا بقارب وفي الأخير وفي الأخير وما عقر؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأقرأ. نعم فكيفت على نفسي؟ خلت لا كلا يعني نف نفي الخوف لا يحصل منك خوف أو قلق لأن صفاتك الفذ كذا وكذا وكذا وهذه صفات صفات خير ومن تحل بها سيدرك كل شيء. نعم. إن كلا تسلوا الرحم وصلوا الرحم. وصلة الرحم من الصفات المحببة. من حب أن يبسط له في رزقه. ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. من حب أن يبسط له في رزقه. وينساء له في أدله. فال يصل رحم. يبصط بمعنى يكون رزقه رغدا. واسعا كثيرا لا تقتير فيه ولا مشقة ولا ضيق يبصر وينسى له في أجل يمد في عمره ويبارك الله له فيقضي ما كان يريد قضاءه بحيث تكون الساعات مباركة والأيام مباركة والليالي خيرا كلها في طاعة كلها في عمل طيب لأن العمل الطيب هو الذي يصعد إلى السماء لأن الله يقول والعمل الصالح يرفع فتقول كلا والله لا يخزيك الله وأبدا إنك لا تصل الرحمة وصلة الرحيم مطلوبة قد يقول بعض الناس أنا أوتسلت الرحيم لكن عندي قرابة لا يعاملونني بذلك أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فما وجدت وسيلة نقول سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا السؤال جاء رجل وقال إنني قرار أصلهم ويقطعوني وحسنوا إليهم ويسيئون إليهم وأحلموا عنهم ويجهلون عليه كأنه يريد هل يعاملهم بالمثل مدام ابتعد ويبتعد مدام نعو ينعى مدام نا... افترعوا عاملوه بالإساء يعاملهم بالمثل فقال عليه الصلاة والسلام لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحاء المال يعني الرماد الحام ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يعني استمر عاملهم بالخير وإن قدموا الشر وأحسن إليهم وإن أساءوا وتقرب منهم وإن, وإن ناءوا وأعطهم وإن مانعوا وترضهم وإن جحدوا إلى آخرة فهذا هو الواصل فصفة هم المؤمنين رضي الله عنه أول ما قالت المصطفى عليه الصلاة والسلام إنك لفصل الرحم لأن صلة الرحم صفة محببة تكسب الإنسان العدرة وتمنحه المثوبة ويبارك الله له في أيامه ولياليه ويجعل عيشه رغادا واسعا لا حرج فيه ولا تقصير ولا مشكلة. نعم. وتحمل الكل وتحمل الكل الإنسان الكل الضعيف اللي ما عنده أحد يحمله تساعده وتعاونه وتك... وتقف بجانبه نعم وتقري الضيف, وتقري الضيف لأن قراء الضيف من الصفات المحببة أيضا وكان عليه الصلاة والسلام يقرموا الأضياف. نعم. وتكسب المعدوم. وتكسب المعدوم يعني تعطي من لا من ليس بيده شيء. ومن لا يوجد معه شيء تمد له يد العون والمساعدة وتعين على نوائب الدهر. فالدهر قد يصيب الإنسان بجائحة يصيبه أو يصيب الإنسان في الأيام ولا يالي يصيبه ب. ظرف قاسي فإذا وجد من يقف بجانبه ارتاح وافمعانه فتقول خديجة رضي الله عنها للمصطفى عليه الصلاة والسلام إنك تصل الرحل وتحمل الكل وتقرع الضيب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الزر فما دامت هذه صفاتك والله لا يخزيك الله أبدا نعم فانطلقت به خديدة بعدما سمع الكلام صلى الله عليه وسلم منها وبعدما قالت له ما قالت هي تعرف أن ابن عمها ورقة ابن نوفد وكان رجلا كبيرا في السن واعما كبير وأعمى لأنه كان في السابق مبصر ويقرأ في الكتب السابقة لكنهم في آخر أيام كان أعمى قالت نذهب إلى ورقة ابن عمي ليسمع منك ما رأيت ولتصف له ما شاهد ويعطينا الخبرات فذهبوا إليه فقال هذا هو النافس نعم فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عسر بن عبد العزة ابن أم خديجة وكان قد تنصر في الجائلية وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالإبرانية حتى ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا شيخاً قد عمي كبيرا عاما نعم فقالت له خديجة ابن عم ابن عم توجه الكلام إلى ورقة اسمع من ابن أخيك ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حرام ومن صفاته كذا وكذا وجاءه من جاء وسمع كذا وكذا اسمع الكلام اللي, اللي يذكر نعم فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي, يا ما أخي ماذا ترى وش اللي حصل نعم فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر, خبر, ما, خبر ما رأى خبر. قال جاء فغطني وقال اخرى غطني الثانية وقال اخرى غطني ثم قال اقرى بسم ربك الذي خلق نعم فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى نعم يا, يا, لي... يا ليتني فيها, فيها جزع. جزع يعني يا ليتني شاب الآن هو شيخ كبير بالسلم وعلى أيامه في آخرها يقول يا ليتني شاب جزع كان ماذا أعمل أنصرك نصرة المز... معزرة أقف في صفك وأكون بجانبك وأبين صدق كلامك فَيَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعَ حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُهُ قال أول مخرجيهم كيف يخرجوني وهم يسموني الصادق و يسموني الأمين و أعطوني من صفات أو محل ثقة الجميع و محل التقدير و من الجميع كيف يخرجوني قال ما أتى أحد بمثني ما أتيت به إلا أول نعم. يَا لَيْتَنِي فِيهَا جذع. ليتني أكون حياً إذ يخرج فقومه قال عوام خرجية هم يكشفهم عليه الصلاة والسلام عوام خرجية هم كيف على أي أساسي اللي إخراجت فهم قالوا الصادر وقالوا الأمين وأعطوه من عبارات ابتقى ما هو أهل لها عليه الصلاة والسلام فكيف أنهم يخرجونه يعني تبتبدل المقال نعم نعم. قال نعم لم يأتي رجل لم قتل هذا الكلام كلام ورقة ورقه ابن من النوفل. ابن نوفل وهو ابن عام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها نعم. قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي يعني عادوه ووقفوا منه موقف المعادي ووقفوا في سبيل دعوته لأنها تحطم أصنامهم وتقضي على أوثانهم وتدعو لعبادة الأحد الواحد سبحانه وتعالى فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يعني ما هي أصناب وأوثار ومعابد وغير ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قولوا لا إله إلا الله نعم وإن يدركني يوم يومك أنصرك نصرا مؤذرا نعم ثم سم... سم... طلبين. فلم يلبث فلم يلبث ورق أن توفي بعد فترة وجيزة مات ورق هو أخبر بأن هذا هو الناموس الذي يأتي للأنبياء وقال ما أتى أحد بمثل ما أتيت بئ إلا أوذي وليتني فيها جذع أخب فيها وعضع يا ليتني جذعا حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا معزرا وأعطى ما يطمئن على أن, ما أن من يأتي بمثل هذا سوف يلاقي من الأذى ويلاقي من العداء من أقرب الناس إليه نعم فلم يلبس ورق عن طروب وفتر الوحي حتى حذر رسول فتل الله فتر الوحي يعني توقف توقف الوحي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى خاف المصطفى عليه الصلاة والسلام وبدأ يقضي وقته في رؤوس الجبال ينتظر الوحي أو ينتظر عودته مرة ثانية فنزل فلما جاء وجاء الوحي مرة أخرى عاد النبي عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني فنزلت يا أيها المدتر قم فأنذر وربك فكبر وتيابك فطخر والرجز فأجر ولا تمن تستكذر ولربك فسبح. نعم حتى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الوحي حزين الجديدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حتى كان يذهب إلى رؤوس سواهق الجبال يذهب إلى رؤوس سواهق الجبال الجبال الشاهقة يتحرى الوحي من السماء نعم. يريد أن يلقي بنفسه منها كل ما أوفى بذروة بذروة جبل بذروة جبل تبدأ جبل. له جبريل عليه له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا نعم تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسفل لذلك جأشه جأشه وتقر نفسه. نفسه نعم فيرجو, فيرجو فإذا طال عليه فترة الوعي غدا غدا لمثل ذلك نعم فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل, جبريل وقال يا محمد إنك رسول الله حقا نعم فيقول له ذلك فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء إذا سمع صوتا من السماء فقال فرف فرف فرف فرفعت بصري, بصري سمع صوت فرفع بصره. نعم فرفعت بصري بين الملك الذي جاء عني بهرا جاء, جاء مرة نخرى نعم فإذا الملك الذي جاءني عني بهرا جالس على كرسي بين السماء والأرض. ورعبت، يعني صابني منه. خوف، صابني خوف شديد ورعب عظيم. نعم. فرعبت منه، فرجعت إلى أهلي، وقلت دثروني, دثروني، دثروني، دثروني. غطوني يعني. فأنزل الله، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأذل، قم فأذل، ثم تتابع الوحي بعد ذلك. تتابع الوحي بعد ذلك. بعد نريد أن نعرف أيها الأحمر أنواع الوحي أنواع الوحي ونقف عندها وذلك لأهميتها أنواع الوحي أولا الرؤيا الصادقة بداية الأمر الوحي كان بالرؤيا الصادقة ورؤيا الأنبياء حق. كما ورد في القرآن يا بني إني عرى في المنام عني أتبه فانظر ماذا ترى قال يا أبا ما تؤمر فأول نوع من أنواع الوحي الرؤيا الصادقة فإذا رآها جاءت كفلق الصدر الرؤيا الصادقة النوع الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه كما ورد النص في ذلك الملك يلقي الوحي في روع المصطفى عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إضاح ذلك الثالث أن الملك يتمثل في صورة انسان الملك يتمثل في صورة انسان فاحد المرات كان عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفار ولا يعرفه منهم هو. تعجب الرجل ثياب جميلة وشعره أسود ولا يرى عليه أثر السفر لأن مجتمع المدينة كل واحد يعرف هذا فلان وهذا فلان وهذا محمد وهذا خالد وهذا بكر وهذا علي نحرفين كل لكن الرجل هذا لا يرى عليه أثر السفر في نفس الوقت ما يعرف واحد منهم فقال يا محمد اخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان خبرني عن الإحسان، خبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها، إلى ثم، أخبر. فالناس بدأوا يبحث من الرجل هذا منه ما حد يعرف، جاء وسعد وخرج، فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمرا أحيانا يأتي في صورة رجل اسمه دحي الكلبي. ذحية الكلب والرجل هذا معروف عنده فيأتي في صورة ذحية الكلب فأحياناً يكون الوحي بالرؤيا الصادقة وأحياناً ينفث الملك في روعة وأحياناً يأتي في صورة إنسان كما جاء في صورة الأعراب او كما جاء في صورة دحية الكلب والرابع يكون الوحي مثل صلصلة الجرس مثل صلصلة الجرس ويكون له اثر ويكون له اثر في يعني ضغط او شدة على المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى كان وضع فاخده عليه الصلاة والسلام على أحد الصحابة يقول فكاد أن, ير... أن يرتض من شدة وقعه وعثره يكون مثل صلصلة الجرس الراء الخامس أن يأتيه على صورة الملك التي خلقه الله عليها السادس كما حصل في, ال... في, سو... في الإسراء والمعراج كما حصل في الإسرى والمعراج حينما فرضت عليه وعلينا الصلوات الحبس نعم. نعم أنواع الوحي وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواع أحدها الرؤيا. قال, قال عبيد بن عميل نعم نعم نعم قال عبيد بن عمر الرؤيا الرؤيا الأم... الانبياء وحيون ثم قرى اني ارى في المنام اني اذبح نعم. ثم ترى اني ارى في المنام اني اذبح الثاني ما كان الملك ما كان الملك في رحيل في رحيل. في رحيل.